وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل نباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المحشرات ما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 وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلْطَّاغِينَمَا أَبَى لَا بِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُنَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إلَّا حَمِيمَةً وَغَسَّاقًا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 فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ